Book two 75: Kamsa wasabaun. Perustella jotakin yksi. Ibda el Miksi te ette tule? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ أني <تصفيق> هنا الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. أنت له كشكا لا أتي لأن الجو سيء جدا. لا أتي لأن الجو سيء جدا. ميك سهان نيتوله. لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ هو غير مدعو. هو غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي. لأنه غير مدعو. ميكسسنا الطلع. لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا من الله ليس معي وقت. ليس معي وقت. من الله يلا لا آتي. لأني ليس مع وقت. لا أتي لأني ليس مع وقت. ميكسيناتيا. <تصفيق> لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ مينو تأطيو فيلا تيرس كنلا. ما زال عليّ أن أشتغل. ما زال عليّ أن أشتغل. Minä en jää, koska minun täytyy vielä työskennellä. La apka, li enni, lä jäsä an ästaril. La apka, li enni, läsä lua an Miksi te menette jo? Limävä sirtä turidu an tevhab. Limävä sirtä an olen väsynyt أنا تعبان أنا تعبان أولن أنا أذهب لأني تعبان أنا أذهب لأني تعبان ميكسيده لاهدتتهو لماذا صرت تريد أن تسافر لماذا صرت تريد أن تسافر؟ أني أمه. الوقت صار متأخراً. الوقت صار متأخراً. من ألاهذا؟ كوسكا أني أمه. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخراً. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخراً. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.